وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي والمكذبين أُولِي النَّعْمَةِ ومهلهم قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَلًا وَجَحِيمًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَلًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا وَعَذَابًا أَلِيمًا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 Fakai fattatakuna inkafawtumia, u maija galoul uilda na xiba. Sama, u maa, fatturan bi, kana, raaddu, u mafawla. sabila. ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ علم أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مرضى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا